نقش بعد الدرس بقى عشان نقرر الكتاب اللي هندرسه هناك عشان أحمد نبيل وعايز يركز هناك الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المبحث الثالث من الفصل الثامن واسم الفصل وقائع مهمة بين الإسراء والهجرات النبوية ومن الكتاب صحيح السمع النبوي والنوحة الثالث استماع الجن القرآن يعرف كده يا خالد القرآن يعرف الجن يبقى اجيني لو اردت الدين ها نعم بكم قد ايش لسه واخدينها كده بس هي ممكن تيجي بالباقي هي الضبشيلي ايوه محل عايز يعني تقول كده تقول فاعل في المعنى مضاف إليه في الصياقة والمضاف إليه ما إيه مضرور بالمضاف وعلامة جريفة حقا قسواتهم ظاهرة في آخره لو عايز يعني العرب معنا ولفظة هو أصله فاعل استماع الجن يعني استماع الجن مش كده ماع الجن يعني ينسب الفعل إلى الفعل يضيف الفعل إلى الفعل فيعبر عن الفعل بالمصدر اللي هو اسم يدل على الحدخ يدل على الفعل مش كده يضيفه إلى الجن اللي هو الفعل طيب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قال وما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء يظهر قال ومش قال يعني ردوا عليهم اخوانهم وقالوا ايه ان ضروري في حاجة حصلت ما كانش موجودة ايه تعارفين الجن طبعا كانوا يستمعون الى اوامر الملايكة الأوامر يتنقلها الملائكة أوامر الله يتنقلها الملائكة فيعلمون أن ذلك حادث لا محالة لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون يعطيهم ربنا قوة يفعلوا ما يؤمروا به ولكن حين ب... كان الجن يستمعون هذا فحين بينهم وبينهم ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر <تصفيق> الذين أخذوا نحو تهامة أخذوا نحو تهامة اللهم أخذوا طريقهم يعني ذهبوا في اتجاه تهامة وتهامة ما تهامة ثم صلاة الله مع سلامه على النبي المصطفى اتهام كده عندش حضر من من ما اتم الزبط سمع يا ولا ما ما حرستش ما امش فايد اتهامة اللي فيها مك وسمية اتهامة يعني قالوا احتمالات منها من اتهم وهو اشتداد الحر وسكون الريح أحد المعاني يعني وقيل غير ذلك فاللي رحوا نحو تهامة يعني المنطقة منطقة مكة المكرمة مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر يبقى كان في طريقه لسوق عكاظ وسوق عكاظ بين مكة والطائف على معظمة في الطريق هذا فلما سمعوا القرآن يعني هو كان بيصلي ويقرأ ثم عن القرآن في صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأوحى الله إلى نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن دي صفه للقران ولا معناها ايه مفعول مطلق بيبقى معناه ايه مش صفر يعني في التفسير كده جات عجبا ديت في القران كم مره ما تقول كهف اللي هي ايه اتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله بيقول ها قرات يعني او احتمالان واتخذ سبيله في البحر وبعدين عجبا هو الغلام نفسه يتعدل وقيل ان لما كان سيدنا موسى ما يعرفش الحكاية دي ان ده يحصل يعني وربنا بيعلمه بقى من اولها ان الامور بتجري وهو مش دريان هو فاكر نفسه يعني عارف كل حاجة فالولد قال واتخذ سبيله في البحر فقال موسى عليه السلام عجب ودعى الوقف والوصل جائز على اعتبار اخر برضو اتخذ سبيله اتخاذا مهم انها ايه وتحتمل برضو إن سمعنا قرآنا عجبا إن عجبا ديت يعني يعني غريبة شوية عايزة تعرف علاقتها إيه بالأبليه المبحث الرابع عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل من حديث ربيعة بن عباد الديلي وقد سبق ذكره برقم ثمانين وثمان من حديث بن الله عنهما قال حدثني علي بن أبي طالب من فيه من فيه عليه قال لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وكان مقدما في كل خير وكان رج رجلا نسابا فسلم كان يعرف انساب العرب فكان طبعا هو اللي يقدم فيسالهم من من فيعرف يعني تاريخهم ودول جايين منين وقال مما من القوم قالوا من ربيعه قال واي ربيعه انتم امن هامها ام أمن أي من لهذا من لهال لها قال واي ربيعه انتم امن هامها يظهر اي دي يعني ممكن او بقى عندكم او كلها لها ايا او من لها لهازمها فقالوا من الهامة العظمى فقال ابو بكر ما الله عنه واي هامتها العظمى انتم تعرف التفاصيل التفاصيل, التفاصيل يعني يقولوا قالوا من زهل الاكبر قال منكم عوف الذي يقال له لا حر بوادي عوف قالوا لا قال فمنكم جساس ابن مرة حامي الذمار ومامع الجار يعني عرفهم بقبل ايه بالاسماء كمان قالوا لا قال فمنكم بستام ابن مقيس أبو اللواء وممتهى الأحياء قالوا لا قال فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها قالوا لا أو أنفسها قالوا لا قال فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة قالوا قالوا لا قال فمنكم أخوال الملوك من كندة قالوا لا قال فمنكم أصحاب الملوك من لخ قالوا لا قال أبو بكر فلستم من زهل الأكبر أنتم من زهل الأصغر زهل الأكبر من, من الهامة العظمى من الهامة العظمى الهامه من ربيعه الى ولكن دول الايه رؤوس الايه رؤوس البطون من الهامه على حيث ان ما ولا واحد من دول يبقى هم من ايه من زحل الاصغر مش من زحل الاكبر رؤوس البطون من زحل الاكبر قال فقام اليه غلام من بني شيبان يقال له ضغفل حين تبين وجهه فقال إن على سائلنا أن نسله والعب لا نعرفه أو نجهله يا هذا قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا فممن الرجل ممن الرجل ممن رجل لو مين من أبو بكر آه. من خير قبيلة خلقت اللي هي ايه قريش <تصفيق> يلتقي مع النبي فمين صلى الله عن النبي وعليه قال أبو بكر أنا من قريش فقال الفتى بخن بخن أهل الشرف والرياسة رؤساء العرب وأعلاهم شأن فمن أي القراشيين أنت قال من ولد تيم بن مرة تيم قبيلة من قبائل العرب عرفين الشاعر بتاع اقوله وقد شدوا لساني بنسعتنا على بنيتي من افرجوا عن لسانية راجل شاعر و... فمسكوه ربطوا لسانه بجلدة مسكوه بجلدة وربطوه بحيث ما يتكلمش وكان طبعا كبير في قومه كان رئيس قومه ألا بني تيم قد ملكتم فأسجحوا يعني سهلوا اللي يملك يعني سهل بقى ويتنازل يعني مهم قال من ولد تيم بن مرة فقال الفتى أمكنت والله الرامية من سواء الثغرة أو الثغرة أمكانكم قصي الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمع قال لا أمكانكم يظهر أمنكم قولا إيه أمنكم قال فمنكم قال لا قال فمنكم أظنه قال هشام الذي هشم السريد لقومه ورجال مكة مسنتتون عجاف مسنتتون والله أعلم السنه اللي هي الجفاف و احيانا ينقطع المطر ينقطع الزرع يقل الايه الطعام و وتهزل البهائم فقال ما اعرفش يعني الكلمه صح ولا لا مسنتتون دي مسنتتون عجاج والعجاج معروفه طبعا قال لا قال فمنكم شيبات الحمد عبد المطلب مطعم, مطعم طير السماء الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة الداجية الظلماء الداجية اللي هي المظلمة يعني قال لا قال, قال فمن أهل الإفاضة بالناس أنت قال لا قال فمن أهل الحجابة أنت قال لا قال فمن أهل السقاية أنت دول طبعا وظائف الخادمين للكعبة وحجاجها وطبعا دولهم شرف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الوظائف دي في أهلها بعد الإسلام يعني كان سيدنا العباس مسك السقايا وأهله أبقاه فيهم وكان بني شيبة مسكين الاستدانة يعني لخدمة البيت معهم المفاتيح بتاعته أبقاه فيه مؤكز فمن أهل السقاية أنت قال لا قال فمن أهل النداوة أنت قال لا قال فمن أهل الرفادة أنت قال فاجتذب أبو بكر رضي الله عنه زماما ناقة راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الغلام صادف در السيل درا يدفعه يهضبه حينا وحينا يصدعه يعني زي ما سيدنا أبو بكر كان حافظ الأنساب وعارفه برضو إيه الغلام ده كان برضو شاطر في الأنساب والحاجات دي. قال أما والله والله لو ثبت أو لو ثبت لأخبرتك من قريش قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي فقلت يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة قال أجل أبا حسن ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق فهمين القواعد دي؟ أو الحكم أو الأمثال دي أو كده ما فيش حاجة تزيد جدا إلا إيه وما فيه إلا ويوجد أزيد منها اللي يطم اللي هو يزيد عن الحد المعلوم او المشهور او المعتاد او نحو ايسا فازل كان سيدنا ابو بكر عالي في حاجة لأه برضو اللي ايه كده والله اعلم والبلاء مؤكم بالمنطق بالايه بالكلام الواحد لما يتكلم يبقى في محل البلاء لو سكت لسكت عنه ايه نفسه في, ايه في المشاكل <تصفيق> وينسون <تصفيق> <تصفيق> قال ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار فتقدم أبو بكر فسلم فقال ممن القوم قالوا من شيبان ابن ثعلبه فالتفت أبو بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر الناس إيه الغرة البياض في هامة الفرس فده أعلى حاجة يعني أعلى حاجة في الناس بلادي أن تضره في جبين الدهر غره بلادي عيش حرة وصعدي رغم الأعاد عافين ده الشعر ده ها؟ بلادي بلادي عافين بلادي بلادي انت حب يا فؤادي بتاع تسدر ويك وهدى منها جزء منها في جبين الظهر غره الناس تقولوا في جبين الظهر شعر الظهر بتاعيه الظهر يعني الظهور بس هو طبعا الكلام مش محكم يعني قال وفيهم مفروك ابن عم وهاني ابن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك وكان مفروق قد غلبهم جمالا ولسانا وكانت له غديرتان تسقطان على تريبته يعني زيد فرطين كده وكان أدنى القوم مجلسا يعني قاعد كده مش في مكان عالي فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف العدد فيكم فقال مفروق إنا لنزيد على ألف ولن تغلب ألف من قله. يا سلام أبو اثناشر ألف ماشي إنما ألف يعني مش حاجة فقال أبو بكر وكيف المنعة فيكم فقال المفروق علينا الجهد ولكل قوم جهد او الجهد ولكل قوم جهد فقال ابو بكر رضي الله عنه كيف الحرب بينكم وبين عدوكم فقال وقال مفروق اما لا ما نكون غضبا حين نلقى يعني حين نلقى الاعداء وان ما نكون لقاء حين نغضب يعني إن غضبوا يبقى ايه أشد الناس في اللقاء يعني يبقى اللقاءهم صعب يعني في الحرب ومجبهته وإن لنؤسر الجيادة على الأولاد وده يدل على حبهم للإيه للجيادة يعني حبهم للحرب والقرة والفر نحو هذا والسلاح على اللقاح يعني الحرب على الجماعه والنصر اللقاح يعني تلقيح النباتات النخل وبتاع ممكن, ممكن يعني الاكل والشرب يعني والنصر من عند الله يديلنا مره ويديل علينا اخرى يديلونا مره يعني ايه يقولوا الايام دول يعني ايه يعني مره ليكم لعلك اخى قريش فقال ابو بكر رضي الله عنه قد بلغكم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هو ذا فقال مفروق بلغنا أنه يذكر ذاك فإلى ما تدعو يا أخا قريش فإلى ما تدعو يعني ابدأ وقل ما تدعو إلي إن كان صح وإلا فإلى ما من غير ألف إلى ما تدعو سمعني تدعو الى اي شعوب سؤال وهنا حاطط علامه استفهام ماذا بمعنى الذي فالى الذي تدعو ده مش سؤال بقى انما لو عايز تسال تقول ليه جئت الى ما تدعو يعني الى اي شيء بتدعو او الى ما ذهبت ها ما ذهبت ما ما ما تجيش لوحدها كده يبقى ايش السؤال يظهر الى ما من غير الف او انها فعل امر ما هي السؤال إلى ما تدعو فيعلى علل سؤال ويبقى الى اي شيء انتدعو فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وقام أبو بكر رضي الله عنه يظله بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإلى أن تؤوني وتنصروني فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغمت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد فقال مفرق بن عامر والامه اهي جت اهي دي الصح بقى دي اللفظه الصح هو هو حط يا ابن علامته استفهام على الفايزه حطها ايه فوق وسبتها والامه تدعونا يا اخى قريش فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم في وقف ولا فشت وقف في وقف على تعالوا مفيش ها لا فرمندان امال بمعنى ايه التعالي احتفوا يعني ها تحت ظلمات الجهل مش عارفه اه احتفوا ربك عليكم ألا إلا فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهين طبعا ذكر لهم وجدهم ناس عقلاء وذكر لهم التحليل والتحريم لأنهم يفقهوا أن هذا يدعو إلى مكرم الأخلاق وإلى ترك المنكرات فيستحسنوا هذا يستحسنون. إنما اللي ما عندهمش عقل وزي البهاين ماشيين وراء أهواءهم وشهوتهم ما يبدأهمش بالذكر هذا انما العقلاء الحكماء يقول لهم يقولوا آه يبه هو ده إيه دين تمام دين مظبوط إلا بقى أن يمنعهم منع آخر من كبر ولا نحو فقال مفروق إلى ما تدعونا يا أخى قريش زاد فيه غيره فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض يعني بعض الرواه نقل القول لكم فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض هم عارفين طبعا أحسن كلام يقال وهذا ليس من كلام أهل الأرض ثم رجعنا إلى روايتنا قال فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعد والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فقال مفروق ابن عمر تم عن الآية دي جمعت جمعا عظيما جمعا مش مفعول به أي يعني جمعت بين طلب الخيرات ودفع المنكرات فقال مفروق ابن عمر دعوت والله يا أخ قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسم الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليه والناس عاقلة فقال استفهم الكلام ده تمام مزبور وكانه أحب أن نشركه في الكلام هانئ بن قبيصة أو قبيصة مش عارف قبيصة أو قبيصة فقال وهذا هانئ شيخنا وصاحب ديننا فقال هانئ قد سمعت مقالتك يا أخي قريش إني أرى إن تركنا ان تركنا ديننا إن تركنا بقى ديننا ولا حاجة واتباعنا على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر أنه زلل في الرأي وقلة نظر في العاقبة وإنما تكون الزلات مع العجلة حكمة كمان هي إنما تكون الزلات ايه مع العجلة دايما ما تيجي تتفاوض مع حد تتفاصل مع حد تشتري وتبيع تعمل اي حاجة ما تتعجلش وتقول ايه موافق ولو ان ممكن يبقى الكلام عجبك تاخد مهلة تفكر وتمعن كان فيه مجال انك تتأخر شوية تستشير الناس وتستخير يبقى احسن فتبعا بيقول ايه إن تركنا ديننا واتباعنا على دينك لمجلس جلسته إلينا يعني مش معقول من مجلس واحد تجلس إلينا هنعمل العمل العظم ده نترك ديننا ونتبعك على دينك يعني ده أمر كبير يحتاج روية وتفكر وإنما تكون الزلات مع العجلة ومن ورائنا قوم نكره أن يعقد عليهم عقداً ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر وكانه أحب أن يشركه المثنى ابن حارثة فقال هذا المثنى ابن حارثة شيخنا وصاحب حربنا فقال المثنى ابن حارثة سمعت مقالتك يا أخا قريش والجواب فيه جواب هانئ ابن القبيصه في ترك ديننا ومتابعتك على دينك وان انما نزلنا بين بين نصريين او حاجه كده اليمامه والسمامه مش عارف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذاني الصريان أو الصريان فقال أنهار كسرة ومياه العرب فأما ما كان من أنهار كسرة فذنب, فذنب صاحبه غير مغفور وعزره غير مقبول وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مرفور وعذره مقبول وإن إنما نزلنا على عهد أخذه علينا ألا نحدث حدثا ولا نؤي محدثا وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعون إليه يا قريشي مما يكره الملوك فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلناه مما يليها يعنيه من جهتها الحتة الأريبة منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفريشكم نساءهم؟ أتسبحون أتسبحون الله وتقدسونه فقال النعمان بن شريك اللهم فلك لك قال فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وميرا مبشر. ثم نهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يدي أبي بكر وهو يقول يا أبا بكر أي أخلاق في الجاهلية ما أشرفها أو ما أشرفها مشعار بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض وبها يتحاجزون فيما بينهم آآ دول ما قابلوش برضو وقالوا يعني لو حبيت حبينا حبيت ان احنا نقويك وننصرك في الاماكن العربية نقويك من غير اتباع يعني ولا حاب شهامة يعني منه فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم غير باحث عن نصرهم لنفسهم انما لانفسهم ويدعوهم الى الله منفعه لانفسهم لا هو مش عاوز منهم حاجه يعني هم يقولوه وينصروه ينتفعوا مش كده ولا, ولا مين ينتفع النبي منصور بالله عز وجل كل مره مش عارف ايه البخل اللي نزل عليكم ده لا لا لا ونظرها وقف فالناس تنتصر تنصر دين الله لأنفسهم أما الله فهو الذي ينصر حقيقة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالم فالظاهر الملأ دول ما يعني برضو ما استجبوش فسأل سيدنا أبو بكر عن يعني احسن اخلاق فيظهر ما اشرف هديه يعني سؤال مستعجب يعني يعني ايه اشرف الناس خلقا او حاجه زي كده انما مش واضح برضه ولا في تشكيل ولا في اي حاجه قال فدفعنا مجلس الأوس والخزرج طبعا دول بقى استجابوا, استجابوا. من الأوس والخزرج الأنصار لا يرضيكم أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله وما جاء به خيرا من الدنيا كلها وما فيه صلى الله عليه وسلم كان عقلاء متأهلين لفضل الله عز وجل وهدايته علم الله حسن طويتهم فهداهم إليه قال فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سر بما كان من أبي بكر ومعرفته بأنسابهم معرفة الناس يعني في مصالح في معملتهم في النظر يعني فيما يناسب من العمل يعني مين أحسن الناس بقى اللي مقدر نكلمهم حيث أن الناس مش مقبلة فدلوا على أهل فمثلا عايز تنزل ضيف على قومة مجتمعين تروح لبلد أنا محافظة ما بعلمكم ها حما تفاوزي يقول طبعا تشوف المنوفية وتنزل حيث نربنا يكرمك <تصفيق> ونروح مصايمين بنروح نبني مسجد ودار تحفيز ومدرسة ونفضل من الصبح لحد الساعة عشرة بالليل هناك ومحدش معبرنا طبعا وبعدين الراجل ايه يقول ليه يا جماعة انتم صايمين طب مش تقولوا احنا شارين عايش ناشف بقى عم نقرقب فيه عموت مجبوع بقى لا ازاي هو في جوه البلد وبيته بره عايزة الشارع لا ازاي ده كلامه وركب معنا احنا بقى فاكرين ان ايه انه بيعزمنا يعني قاعد يقول كلام كده ان هي لازم يأكلنا وقتاني لحد ما وصلنا عند بيته عند الشارع برا قال طيب يا جماعة مع السلامة <تصفيق> قاعد ياكل معنا في العيش الناشف ووصلناه ده غير بقى الاسلوب اللطيف يعني يا فا ليه كده بس مش كنت تقوله لا خد فيكو حسنة يعني حسسنا انه يعني يعني كمان حتى الكلام مش كلام مثلا اه فطبعا وصية اخوكم محمد تنفذوها على طول من باب الرجيم يعني ما اتبع سببه لا ده ستبع سبب ذو القرنين لا اتبع سببا مما فانطلق بقى حتى اذا اتى اهل قريه استطعم اهلها والسؤال اخر الكسب يطلبوا لي ما فيش في اكل ولا في ها اخر السؤال كسبة اخر السؤال اخر السؤال يعني السؤال هو الاصل هو اخر حاجة الكسب لقى الواحد يكتسب بكل انواع الكسب وان ملقاش بقى خالص مفيش اي سبيل للكسب يسأل يطلب بقى من الناس يعني السؤال اللي هو الاستجداء يعني الطلب من الناس ولكن طبعا عبوا ان يضيفوهما فيش حد ابدا حتى وهنا طلبوا منهم ولكن طبعا اخوانكم هنا شرفوا المنوفية ويعني خلوا الناس تتمنى يعني ان لم تكن منوفيا لا ديت ان اكون منوفية. وكفائل من فيهم الشيخان اللي يرحمه ويحسن إليه قرة عيني وعين المؤمنين رحمه الله وحسن إليه أحسانا عظيما شرف المنوفية وأهلها ولم يأتي من حتى من الأليوبية زي نعم تقول حاجة معرفة البلاد والناس فيها مصالح فيها مصالح عشان تعرف تدعوهم ازاي تتصرف معهم ازاي يعني في الحرب في الدعوة في الاكتساب في السفر في الرحلة في محو هذا تعرف تقعمل معهم ازاي يعني هنا ملأ الناس مش مستجيبة فسأل سيدنا مباكر الظاهر يعني على ما احنا فاهمين يعني قاله بقى ناس يعني يتصور انهم اهل قبول يعني مش متكبرين ولا متعنتين ولا كذا يقبلوا الحق فدعاه اليهم فكلمهم فامنوا امنوا وبايعوا وقد سر بما كان من أبي بكر ومعرفته بأنسى بهم صلى الله عليه وآله حارس ابن الحارس قال قلت لأبي ما هذه الجماعة قال هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم صلى الله على النبي, النبي وآله قال فمازلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه أقبلت امرأة قد بدى نحرها صلى الله عليه وسلم مع أبيها مين دي سيدة زينب تحمل قدحا ومنديلا فتناوله منها فشربا وتوضى ثم رفع راسه فقال يا ابا مايه عليك نحرك ولا تخافي على ابيك صلى الله عليه وسلم خائف علي قلنا ما هذا قال هذه زينب بنته صلى الله عليه وسلم ومن حديث مدرك او مدرك قال هججت مع أبي فلما نزلنا منا إذا نحن بجماعة فقلت لأبي مع هذه الجماعة قال هذا الصابق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صلى الله عليه وسلم عن رجل من مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يمشي فيها بينها وبينها يقول يا أيها الماس قولوا لا إله إلا الله تفلحه قال وأبو جهل يحفي عليه التراب ويقول لا يغوينكم هذا عن دينكم فإنما يريدوا لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين بردين أحمرين قلنا كان يلبس البرد البرد هو السوب الذي فيه خطوط وكان الخطوط فيه إيه؟ حمرة وده طبعا الدليل على إيه جواز لبس الأحمر الذي ليس بخالص يعني اللي مخطط وتمعا اللي على جواز لبس الأحمر يعني ردوا عليهم بأن البرد لا يكون إلا, إيه؟ إلا أبيض فيه خطوط ويباش خالص ويباش اسمه برد لو كان كله لونه واحد ما يباش اسمه برد البرد ما يكونش إلا كده بين بردين احمرين مربوع مربوع يعني لهو شديد الطول ولهو قصير يعني الطول أنسب طول في الرجال وهو قال له خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يعني الطول الوسط أحسن طول ممكن أم أفضل حماد تفتكر نفسك يعني أطول لواحد تبقى أحسن واحد لا كثير اللح كان له عضلات ما فيهوش دهن ولا حاجة صلى الله عليه وسلم لما كان جسمه فيه قوة فيه عضلات وكان دقيق للوسط عريض المنكبين أوه. قوة الإنسان قويت له شكله كثير مربوع كثير اللحم حسن الوجه صلى الله على وجهه صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر أبيض شديد البياض سابغ الشعر صلى الله عليه وسلم ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول الموقف طبعا موقف عرفات يعني أولي الوقفة يوم الوقفة يعني وقفة عرفات فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل فأتاه رجل من همذان فقال من من فقال الرجل من همذان فقال هل عند قومك من منعة قال نعم منعة يمنعه يحموه يعني يعني يمنع عدوه عنه قال نعم ثم إن الرجل خشي أن يغفره قومه يغفروه يعني إيه يخذلوه يعني او حاجة زي كده يعني لا آآ آآ يغفره يعني ينقض العهد الله اعلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفروا الله في ذمته وإلا طبعا تبقى خطورة كبيرة إن في جوار الله ربنا أمر بإن الناس لا تؤذيه كذا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم أخبره ثم آتيك من قابل سنجي قال نعم فانطلق وجاء ووفد الأنصار في رجب قدوم الأنصار يبقى مرقى يبقى إن شاء الله الحمد لله رب العمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله وسلم يا جماعي الله امتحان بس